فأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله.